الحب والغيرة <متغير> على الحب والغيرة يا ناس توحدنا الحب والغيرة يا ناس توحدنا <متغير> والله القصيدة والله القصيدة على الحب والغيرة يا ناس توحدنا قصيد الرايديو قف ضدنا قصيد الرايديو قف ضدنا هلوطن ربانا بالشرف غذانا نفتدي لدمانا وللأبد منعوفا قضنا من مثل الجنة يا أبونا وأمنا ترابة صاري لمنا كعبة الرأي التفسير بالحب هو الأول لا يرهم غيره لا نعب اليفس والرمج الصيدة الرأي يوقف ضدنا عيرتنا وصعفة وطن كل الطيافة ما يريد الباطن الكون خلي اسمعنا خلي دق بيدي خلي دق بيدي خلي دق والبار يوقفنا خلي دق بيدي, بيدي والبار يوقفنا من رادي فرقنا اتهم للحاقب شعبك بتوحيد كل حق دمنريد والله نقطع ايده اللي رادي عاني اللي رادي نقطع ايده وراسه مو أصدع راقي وخلي راجع سوى السجر